الحمد لله الكبير المتعال في الجمال والكمال والعزة والجلال لا يبلغ مدحته مقال ولا يغني عن عطائه والحاجة إليه نوال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير من عمل وقال ومن اوتي الحكمه وجوامع المقال صلى الله عليه وعلى صلى الله عليه وعلى اخوانه خير صحب وال وسلم تسليما كثيرا الى يوم المرجع والمآل اما بعد فاتقوا الله ايها المسلمون واعلموا ان احسن الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وعليكم بجماعه المسلمين فان يد الله على الجماعه ومن شذ عنهم شذ في النار ايها الناس ان من يصبر التاريخ الغابر والحاضر ببداهه فهمه واتزان نظره ويتعرف على واقع الأمم السالفة والمجتمعات الحاضرة فلن يتطرق إليه شك البتة في وجود حقيقة ثابتة ومبتغى ينشده كل مجتمع وأس لا يتغير ولا يتبدل مهما توالت عليه العصور وعصفت به رياح الأيام التي يداولها الله بين الناس الا وهو مطلب الامن والامان الامن الذي يهنا فيه الطعام ويسوغ فيه الشراب ويكون فيه النهار معاشا والنوم سباتا والليل لباسا عباد الله انه متى اختل ايجاد الضمانات الواقعيه والاعدادات الشموليه ضد ما يعكر الصفو في اجواء الحياه اليوميه للمجتمعات المسلمة انه متى اختل ذلكم يوما ما فاحكموا على امان الناس واستقرارهم بالغيبة والتيه المفرزين للممارسات مسؤوله والاخلال المرفوض بداهة بكل ما له مساس بالامن والذي يهدد رسول سفيلة المجتمع المسلم الماخرة في حين انه لا قبول له باي صفة كانت مهما وضعت لهم مبررات والحيثيات التي يرفضها كل ذي عقل حي وفؤاد ليس هواء وان استعمل في نفاذ ذلكم وان استعمل في نفاد مثل تلكم الممارسات بعض بني امتنا وممن يتكلمون بلغتنا ليجعلوا نتيجة الممارسات النشاز في المجتمع المسلم عرضة لحتفهم قبل حتف من سواهم ومتى دب في الأمة ومتى دب في الأمة داء التسلل أو الافتيات الأمني من قبل بعض أفرادها فإنما هم بذلك يهيلون التراب على مفهوم الاستقرار ويقطعون شرايين الحياة عن الأجيال الحاضرة والآمال المرتقبة هذا إن لم تكن تلك الممارسات تكأة يتكئ عليها أعداء الإسلام من الكفرة الحاقدين ومبررا سائغا لهم في تنفيذ ما من شأنه ايجاد المسوغات المشروعة بمفهومهم في الضغوط المتتالية على حياض المسلمين فتأتيهم مثل هذه الاخلالات على طبق من ذهب ليجتاحوا بلاد المسلمين بادنى الحيل ان الجو العامر بالثقة والامان والتفاهم البناء الخاضع لسرعة الله هو الجو الذي يستطيع ان يحيا فيه دين الله وينتعش لتحل الاولويات والقضايا الواضحات محلها الذي ينبغي ان يوجد مكانه لكافة افراد المجتمع المسلم ولذا فقد جاءت شريعة الاسلام بحسم مادة الامن وانها غير قابلة للتردد او النزاع او المساومة فقد قال صلى الله عليه وسلم اذا مر احدكم في مسجدنا او في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها او قال فليقبض بكفه ان يصيب احدا من المسلمين منها بشيء رواه البخاري وفي الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا وفي الصحيحين ايضا قوله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر وفي الحديث الصحيح المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أيها المسلمون بقي معنا هنا أن ندرك مفهوم الأمن بمعناه الشمولي والواقعي وأن لا يكون محلا لضيق العطن أو الفهم المقلوب لأبعاده وصوره أو لهما معا وذلكم من خلال قصر مفهوم الأمن على نطاق ضيق متمثل في مجرد حماية المجتمع من السرقة أو النهب أو القتل وأمثال ذلك كلا فالأمن له مفهوم أعم من ذلك وأجل بل إن أول وأعظم مفهوم للأمن بل إن أول وأعظم مفهوم للأمن هو في أن ينطلق المجتمع المسلم على تقرير أن عقيدة المجتمع وارتباطه الوثيق بربه والبعد عن كل ما من شأنه أن يخدش تلكم العقيدة الغراء أو يسرمها او ينقض بعض عراها هذا هو اول الواجبات الامنية التي بها يتحقق الوازع الديني المانع من كل ممارسة تخالف دين الله وشرعته متمثلا ذلكم الوازع في البعد عن الشرك بالله في الوهيته وربوبيته واسمائه وصفاته والبعد عن الشرك به في حكمه او الكفر بملة الاسلام والالحاد فيها او تنحية شرعة الباري جل شأنه عن واقع الحياه او مزاحمة شرعة غير شرعة الله مع شرعته صبغة الله ومن احسن من الله صبغة افغير دين الله يبغون وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها واليه يرجعون الا ان الامن بصورته المطلقه الواسعه لا يمكن ان يتحقق بدون ذلكم ولا أن يقر قرار المجتمعات المسلمة في الرضا عن النفس وعن الدين وعن الواقع والحال إلا من خلال ما ذكر الله بقوله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناء يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون كما أن مفهوم الأمن عباد الله ينبغي ألا ينحى عن مراكز القوى في المجتمعات المسلمة أو يدب التجاهل فيه أو يدب التجاهل فيه لينسينا أثر هذه المراكز الملموسه في أمن المجتمعات سلبا وايجابا فهناك ما يسمى مفهوم الأمن الغذائي والامن الصحي الوقائي وهناك ما يتعلق بالضوابط الامنيه في مجال التكافل الاجتماعي وتهيئة فرص العمل والانتاج والقضاء على البطالة والعناية بالنشأ في كل ما يفيد ولا يضر وحسم مادة البطالة الفكرية والفراغ الروحي ايا كان نوع ذلكم لكونه مثمرا الخلل والفوضى في الشبه والشهوات اضافة الى فهم النواحي الامنية المنبثقة من دراسة الظواهر الاسرية وما يعتريها من ثقوب واهتزاز في بنيتها التحتية كما انه يجب ان نغفل عما يعد هاجسا امنيا لكل مجتمع وصماما للفتح او الاغلاق لمادة الاخلال بالامن الا وهو الامن الفكري الا وهو الامن الفكري الذي يحمي عقول المجتمعات ويحفظها من الوقوع في الشبهات بغفلة أو العب من الشهوات بنهم ومثل هذا النوع من الأمن ومثل هذا النوع من الامن لا يتسنى له التمام إلا من خلال مراعاة محورين أساسين أولهما محور الفكر التعليمي التربوي وثانيهما محور الأمن الإعلامي الثقافي إذ يجب على الأمة ألا تقع في مزالق الانحدار والتغريب او التبعية والاخلال عبر هذين المحورين حيث ان الامن على العقول لا يقل هاجسا عن امن الارواح والاموال فقد نرى للعقول لصوصا ومختلسين، كما نرى للبيوت لصوصا ومختلسين، فينبغي ان يحمى التعليم بين المسلمين عن ان يتسلل لواذا عن هويته بل ويحمى من خلال ايجاد الالية الفعالة التي توفر سبل العلم النافع الداعي الى العمل الصالح والبعد عن التبعيه المقيته او التقليل من شان العلوم الدينيه النافعه او استثقالها على النفوس او الاعتراف بها على الاستحياء والتخوف المفرزين الفتون الذي يتردد بين الحدث والاخر عن مدى جدوى الاخذ بها او الابقاء لها على مضض مقلق واما محور الفكر الاعلامي فهو مقبض رحى المجتمعات المعاصرة واقنوم تأثيرها الاس به يبصر الناس ويرشدون وبه يخدع الناس ويغربون به تخدم قضايا المسلمين وتنصر وبه تطمس الحقائق وتهدر بالفكر الإعلامي تعرف المجتمعات الجادة من المجتمعات المستهتره فما يكون فيه من اعتدال وكمال يكون كمالا في بنية الأمن الإعلامي واعتدالا ولذا فإنه يجب على كل صاحب لسان فصيح مسموع أو قلم سيال مقروء أن يتحدثوا عن شؤون المسلمين بكل مصداقية وواقعية وعدل وإنصاف وأن لا تستهجنهم الحوادث وردود الأفعال ويستهويهم الشيطان فينطلقون من خلال الحديث المتشنج والسباب المسترسل والخصام الحاجب للقضية الأم الذي قد يفقأ العين ولا يقتل العدو فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض إن عزو الأمور إلى مسبباتها الحقيقية ووضع النقاط على الحروف ينبغي أن يكون هو أول طوق معالجة المعضلات والقضايا المزعجات وإن تجاهل الأسباب والبواعث أو عزوها إلى غير مصادرها فلا يزيد الامور الا تعقيدا والشرور الا اتساعا وان العقول السليمة لتستخف بالطبيب يعزو سبب الطاعون الى شرب الماء او استنشاق الهواء لان نتيجة التشخيص ايا كانت فعاقبتها ستطال نفسي ونفسك ايها المسلم او ولدي وولدك وبنتي وبنتك واسرتي واسرتك كما انه ينبغي ان تكون هذه المعالجة من قبل ذوي الاختصاص من العلماء الافذاذ والحكماء الموثوقين في دينهم وامانتهم دون تشويش او تهويش او قيل وقال وظن وخرص فالله يقول قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يقول قتادة رحمه الله الخراصون هم اهل الغرة والظنون. ان اطلاق اللسان وسيلان الاقلام خائضة في المدرهمات ولا أتة في النوازل دون زمام ولا خطام لمن شأنه أن يحدث البلبلة ويوغل الصدور وأن يخرج المجتمع المسلم من تشخيص النازلة الواقعة إلى التراشق والاختلاف وتصفية الحسابات الكاملة في النفوس ولا تسألوا بعد ذلك عن محاولات الفك لرموز اللمز والغمز والهمز بنميم من قبل مشككين في تدين المجتمع المسلم وسلامة المنهل الإسلامي العذب فيه من كل تهمة تصيبه أو تحل قريبا من داره فيكثر اللغط ويقل استحضار العلم فتضمحل العافية والسلامة من الخطأ فضلا عن عدم القدرة في تقديم حل عاجل سوى الخلط والجهل والتضليل ومن ثم تزال المشكلة بأشكل منها وعلى سبيل المثال لو سرق إنسان في المسجد لعلت صيحات بعض اللهازم او المبغضين منادية باغلاق المساجد او هدمها قطعا لدابر السرقة ولو ان امرأة محجبة غشت وخدعت لسمع رجع الصدى للمناداه بنزع الحجاب حسما لمادة الغش والخداع زعموا فلا هم في الحقيقة قطعوا يد السارق ولا عزروا تلك التي غشت وخدعت وانما دعوا الى هدم المسجد ونزع الحجاب وهذا هو سر العجب وهو ما يثير الدهشة وينشئ الغلو وردود الأفعال فيتصارع الإفراط والتفريط على حساب الاعتدال المنشود في المجتمعات المسلمة والإسلام عباد الله يكره الثرثرة الفارغة يكره الثرثرة الفارغة التي قد تخلو من ضرر ملحوظ في الباطن فكيف بالضرر المتحقق في الظاهر والتناوش المفرق يا أيها الذين آمنوا اذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإذم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إن الإسلام شديد الوضوح في تحديد موقفه من حرية النقد والحوار فهو لا يرى أن ذلك حق مباح فهو لا يرى أن ذلك حق مباح لكل إنسان ولا أنه يكتب ويقول ما شاء بما شاء كيف شاء غير منضبط بضوابط الشرع وحدوده وإن من, المؤسف وان من المؤسف ان يكون مفهوم حرية التعبير وحرية حرية التعبير وحرية الحوار قد شاع مقلوبا في اذهان الاغرار من حملة الاقلام وعليمي اللسان فظنوه لا يعدو فظنوه لا يعدو ارسال الكلام على عواهنه وتسويد الصفحات بضروب من الحرف يضر ولا ينفع ان الامن الاعلامي ان الامن الاعلامي في المجتمعات لهو احوج ما يكون الى دراسات موسعة تقتنص الهدف الواعي من خلال دراسة اوساط المجتمعات المسلمة والربط بينها وبين الخلفيات الشرعية والاجتماعيه للطبقة الممارسة لمثل هذه الانشطه الاعلاميه الفعالة كما ينبغي تحليل الأفعال وردود الأفعال بين معطيات المتطلبات الشرعية والاجتماعية وبين متطلبات الرغبات الشخصية المحفوفة بالشبهات أو الشهوات وأثر تلك المشاركات في إذكاء الحس الأمني الإعلامي والكفاية الإنتاجية لاستقرار المجتمع العائد للأسر والأفراد بالنفع العام والهدوء اللامحدود في الدارين فالواجب علينا جميعا أيها المسلمون أن ننظر إلى, حقيقة إلى الحقيقة الأمنية أن ننظر إلى الحقيقة الأمنية من أوسع أبوابها وأقرب الطرق الموصلة إليها وأن ننزل الأمور منازلها في كل المستجدات وأن لا نقحم أنفسنا في القضايا الكبار التي لا يصلح لها إلا الكبار كل بما أوكل الله إليه من مصالح المسلمين ورعايتهم واقامه الحق والقسق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 الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد فاتقوا الله أيها المسلمون واعلموا أن ثمة مسلمات وثوابت ينبغي أن تدركها المجتمعات المسلمة بعامه نعني بذلك المجتمعات التي جعلت شرعه الله غايتها وبغيتها وهذا التأكيد ينبغي أن يتكرر كلما سنحت فرصة وادلهمت خطوب فمن تلك الثوابت عباد الله ان عقيدة المسلمين اساسها التوحيد لله والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وهيهات هيهات ان يفلح اي تجسيد عقدي سواه حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكانما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق وثابت اخر يؤكد أن الشريعة الإسلامية شريعة ثابتة مستقرة تصلح لكل زمان ومكان ويخضع لها كل شيء وليست تخضع هي لكل شيء منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا وقد كان المسلمون عبر هذه القرون يعيشون بين انتصارات يتواضعون عندها وبين هزائم وخسائر يسترجعون فيها ويحوقلون وهم صابرون على ذلك حتى ياتي الله بالفتح او امر من عنده وشريعتهم باقيه لا تتبدل ولا تتغير ومن الثوابت ايضا ان الامه الاسلاميه مهما بلغت من اوج التسلح العسكري والثوره الصناعيه والعولمه الحضاريه فانها لا غنى لها عن العلماء الربانيين والدعاه الصادقين الذين تجتمع عليهم القلوب وتتالف حولهم النفوس ينطلقون من فهم صحيح ثابت لكتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم فهم النجوم الثواقب والبدور المضيئه ولولا هم بعد الله لمادت الارض باهلها ولكن فيها اوتاد ورواسي فهم عده الامه في مكافحه الفكر الالحادي المنحرف والدعوات المضلله المسعوره وهم عدتها في كبح جماح الغلو وتنشيط المفرطين والعلماء والدعاء لن يتمكنوا من القيام بهذه المهمة في ظل غياب الثقة او الاعتزاز بهم وسط مجتمعاتهم ومن الثوابت عباد الله انه لا يمكن ادراك اي تلاحم وترابط او تمازج مبذول في المصالح الشرعية او في درء المفاسد الطارئة دون ان تكون الوسيلة او الغاية المتفق عليها وفق الحق والشريعة وان اي تصحيح وان اي تصحيح مطروح فانه يعد وهما مع هذا الخروج على المقررات الاسلامية والثوابت الشرعية بل ان مثل هذا الخروج يعد خيانة العظماء وجنونا لا عقل معه واغماء لا افاقة فيه اذ شرف المرء وشرف المجتمع انما هو في الانتساب الى الاسلام لا في الصد عنه وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة ابيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير هذا وصلوا رحمكم الله على خير البرية وازكى البشرية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 وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابة نبيك محمد وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعن معهم بعفوك وجودك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين